لإن كان الناس يعبرون إلى الموت عن طريق الحياة فإن المجاهد يعبر إلى الحياة عن طريق الموت نسمعء خيا موصتا لحادي الأرواح يحدوك شوفا للعلان جنة الآفراح نسمعء خيا موصتا لحادي الأرواح يحدوك شوفا للعلان جنة الآفراح تجمعوا حول اللواء وارفعوها عاليا سنبذلوا النفس ونرخصوا الدماء الغالية دماؤنا الحرة تنقش لنا الفخرة دماؤنا الحرة تنقش لنا الفخرة Sva nukhis odmahal ya demamu na lfero Jembus lana lfosra Demamu na lfero Jembus lana lfosra Ayun leho limesnu Tleedu bilrugad Walmulam Almagdu Ila ben nidal Biljahad Walana Fakun aخy جelda Kaj Tبلug Almagda Fakun aخy Jelda Kaj دماؤنا الكرات قسلنا الفخرا دماؤنا الكرات قسلنا الفخرا من الجهاد حربتي أنا الشهاد غايتي ومصر دمي أعداء الله أخي هرايتي فلست خوارا بل كنت بعصارا فلست خوارا بل كنت عصارا سنبتعو النفس ونرخص الدماء الغاليا دماؤنا الكرات أ الخرة تم قشنانا البخراص وله الجنادي ووحح في الصيع بين كلة الياي السرماز و بذا ب موص الحصدي وأمس